قالوا صبرت بين بسبب سوء كلالهم وهنا تتهلك الغاشيه ولن يبقى وشه امين ذلك افترن انت المعارض اذا التقصير المهم التطوير المهم اه الطين والرحلة. الطين والوحل الطين والوحل في يتعبر على المرء ان يمشي نصر المدح طيب اجل الثوم والبصل وما كان على شكلته ناء شده ظرن ناء نا. المطر المطر نا. المطر نا. المطر نا. المطر نا. المطر الصبر خلاص كده ده يقول طرق يقول سمعه عبد الله بن قال ادى الماذل يوم جمعه في يوم المطيف حديث ابن من ابن اوليه السماع من الاسناد ده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 للجواب لأنه قد أحاله في فعل هذا عن على النبي عليه الصلاة اقتداء نبيه واتساء قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن صحاق الحضران قال حدثنا أغيب وعيب بن خالد قال حدثنا أيوه عن عبد الله بالحال قال وعيب لم يسمعوا منه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 لباس أن يصليع الرجل على دان باته سيستقبل القبلة في بداية في الصلاة أو لم يستقبل الأمر في السهل ويستحب أن يستقبل القبلة في أول الصلاة وبعد ذلك لا يحرج عليه أما الفريضة فالأصل أنها تصلى والإنسان لازم على الأرض هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام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 ستهبط الطائرة ولازالة الوقت بقية في آخر الصلاة إذا كان ستنزل الطائرة تهبط تستقيم ولازالة الوقت متبقى زمن يكفي من هذه الصلاة فليصبه في المقاعد إنما انتظر حتى بسرعة إذا لم يكن له هذا متيسرا ويصلي على مقامة الصائرة لا حرج في هذا وإن صلى إلى غير القبلة فهو هذا معظم قال حدثنا محمد ابن عبد الله, بن الله ابن المعيد قال حدثنا أبي حدثنا عبيد الله أن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحة المراغ الصلاة والتطوع حيث ما توجهت بي موقف قال أحدثنا أربوك ابن هابي قال أحدثنا أبن خالد الأحوام سليمان بن حيال عن عبيد الله العمر عناك عن ابن عمر أني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحبتي حيث توجهت به قال أحدثنا أحدثنا أو حدثني عبد الله بن عمر طواريره قال حدثني أحيان إسعيد وهو القطار عن عبد الملك بن عبد سليمان قال حدثنا إسعيد من, من اليبيع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصمي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحدته حيث كان وجهه قالوا فيه نزلت فأينما تولوا فتم وجه الله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 كما ذكر هذا مجالب عليهم من السبب ورجع على شير من الإسلام الانتانية رحمه الله تعالى فأينما تولوا فثم هذه إشارة إله إلى المكان فثم إشارة إلا المكان الله سبحانه وتعالى في جهة العلوم طوق العرش بذاته وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى قالوا حدثناه أبو كريم محمد بن عضاء أهم جال قلو أخبرنا من المبارك. عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن قالوا فيه إذا صار عبد الله من مروى ليلتك أقد صار منها نورها وجمالها إذا ذكر الأحوار في كل بلد فهم أن فيها وأنت إلى لها إذا صار عبد الله من مروى ليلتك أقد صار منها نورها وتجمالها إذا ذكر الأحوار في كل بلدتك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 ومعه موكبه من الطلاب والتلاميذ الذين اكتبون عن الحديث فكان من موكبه مبارك السماع فما برقهم ولدين لأرون رصير فقالوا موكب منهم فقالوا لها هذا موكب عبد الله من مبارك قالت الله هذا له السؤال هذه السيادة سيادة ليلة هذا السوق ليس بملك أرول وصير استيادة بالعلم والفضل والصلاح ليس بأمر الولاية والسلطنة والخلافة ذهب له الرجل من بلال بغداد قاصب المرض فعندما أقبل على ابن وجده مقبلا على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 ذلك الاله وعرسه وذوي ومشى الى عبد الله المبارك يسمع الحديث فالبترس يمشي في بكيه بن المبارك امكين بن خليله فلفته بالله الصحراء فبيت ادم منها شفكيات اهلي واخواني وعرس ترتهم وجدت ناح وك من تلك المفازات مشى من بغداد الى بغداد يسمع من عبد الله الحبيب نعم يقول بارة الله فيكم وَبِنْ أَبِي زَائِدَةَ ها قال لحدثت ابن نومي قال لحدثت كلهم عن عبد المجل بهذا الإسناد نحوه بحديث ابن المبارك وابن زائدة ثم كان ابن عمر فأينما تولوك ثم رضو معناه؟ يعني لك أن تستقبل غير القبلة إذا كان هذا في النافية فأمره. إذا أمر إذا عليك الأمر بعد اجتهاد وسؤال إذا انتبس عليك الأمر نزلت قرية فلم ندري أين تجلت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 تبين لك أنك صليت إلى غير قبلة لا تعيد الصلاة لا تعيد الصلاة أو كان الإنسان مقيداً لا يستطيع أن يستقبل قبلة أو كان الإنسان مريضاً لا يستطيع أن يستقبل قبلة والتحور فيصلي على أفلاك فيصلي على أفلاك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 تسقط عند الحكس فإذا عجز عن السفر القناة يصلي على الحدث فأينما تؤلوا فثم وجه الله وقال في هذا نزلت أي في هذه الصورة وما شابهها قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم من السبور قال على من عن عمر إياحى المزيد عن سعيد بن يسارك عن ابن عمر قال رائف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمال هو موجب إلى خيبر قال وحدثنا يحيى يحيى وخيبر على شمال مدينة قال وحدثنا يحيى بن يحيى على مالك عن أبي بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر من خطار عن شعيد بن ياسار وقال كنت أسير مع ابن عمر بطريقة مكة ابن سعيد لما خشيته الصبحة نزلت فأوترته ثم أبركته وقال لي ابن عمر أين كنت فقلت له خشيت الفجرة فنزلت فأوترته فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسود الحسنين وقلت والله طاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر على الداعيه كان ينظر على الداعيه فوجدنا يحيى على عبد الله على الامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى على راحلتي ايتومات جهاد في قال عبد الله بن دينار كما امره ابن, عمر. ابن عمر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 فلو حدد لي خواله تقول يحيى يجيب المصري فخبرنا ابن وهب عبد وجوه ابو محمد الخطيب المصري خبرنا يونس بن يزيد الايبي عن ابن شهاب وهو الزهري عن سلم بن عبد الله عن ابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل اي وجه دج ودير عاليه ويرى ويرى صلى عليه المتروك قال وحدثنا عن المسواد قال وحال ملك قال أخضرنا ابن واحد قال أخضرني يونس عن ابن شعافي عن عبد الله بن عامل بن ربيع أنه أخضروا أن أبا أخضروا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبحة بالليل في السكن على ظهر راحلته حيث دمجه قال وحدثني محمد بن نهاد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 وأومى أمام عن يساني التبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير التبلة قال لو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله لم أفعل فهو جواز الجمع بين الصلاطين والسفرين شب نعم فالله صلى الله عليه وسلم غير السفرين لا يشمل كما كنه قبل السفر وحضر لا اللہ <coughs> <coughs> كذا الجمع بين الصلاطين والسكبت وكذا بيجوز الجمع بين الصلاطين والحضر إذا احتاج المرء لها كذا يجمع كذا كان في الحضر سبب المطر الشديد والوحن وإلى ذلك نمز كذا الجمع المرء ويقام الحضر قال عددنا اليهر يا بنيات التميمي أني سيكون أبو زكايني قال الإمام أحمد فيه معبض الجسرة إلى بردان بعد عبد الله من المبارد مثل يحيى أني يحيى قال طلبت على مامي أبو عبد الله إمام داري نسر عنا فعل عن ابن أحمد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل بيستير جمع بين المرهب والمشاير قال حدثنا محمد بن تنمى أبو موسى العنسى قال حدثنا يحيا عن عبيد الله قال أخبرنينا أن ابن عمر كان إلى جندب السير أي تواصل ولم ينزل في أثنائه جمع بين المغرب والأشعر بعد أن يغيب الشرطان ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لئة جدا للسير هو جمع بين المغرب والأشعر لو أن يجمع جمع تأثير أو يجمع جمع تأثير ما يسمى عند بعض الفقهار بالجمع الصوري فإنه في مصنع وليس هو من السنة الجنة السورية معناه أن حتى يكون آخر الصباح مثلا صلاة الوقت فينتظر حتى يبقى منها لحظات فيكون صلبه فلما ينتظر صلاة الوقت يكون دخل وقته العصح فيبدأ يصلي العصح فيكون زماعا بين الصلاة أيضا ويسمى هذا الجنع الصمي للحقيقي فهذا ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد أن هذا وصل تصمي إما في وقت الصلاة الأولى وإما تنظر الله في وقت الصلاة الأولى ودخل وقت الصلاة الثانية فتصمي وتجمع أما هذا الجمع اللي يسمى الجمع الصوري فيه مشقق وتحري وحارف بالأمة فلا ينبغي فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين صلاطين الظور العصر مغلو شاء جمعاً حارفين لا جمعاً صوري قال وحددنا يحيى ربطيبة من السعيد وأبو بكر بن أبي سيد وعمر النقل كلهم عن ابن عيين قال عمر حددنا سفيان عن السعيد وهو سفيان ابن عيين عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزمع ابن المغرب ولا يساق بيزا جدا للسايد فلحددنا حضرنا يحيى خلق طول من نواه قال أخبرني يونس عن ابن شهاد قال أخبرني سالح عبد الله أن يدور ترأيك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا من في السير يستفق يأخذ صلاة المغربين حتى يجمع بينها وبين صلاة المغربين قال أحدثنا خطيبة النساء قال أحدثنا المفضل يعني ابن القبار عن عقيم عن ابن شهاد عن, عن أنس ابن مالي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيع الشمس أخر الضغر إلى واقع العصر ثم نزل فجمع بينه فإذا زغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الضغر ثم ركبه الملاحظة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه أنه لم يكن يجمع إلا إذا كان يجد بالسعير يعني يتواصل لم يكن ينزل لأثناء سفر وهذا هو الأحسن أن جمع في السفر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 قال حددنا الشبابة ابن سواه المدائين قال حددنا ليت ابن سعد عن عقيل عن عقيل ابن خالب عن الزوريل عن أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يزمع بيننا الصلاتين بالسفر أخرى حتى يأكل أول وقت العصر ثم يلنعوا بينهم قالوا حددنا ابو الطارق وعنه ابن سواه قال حددنا أخضرنا ابن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 وبين العشائف يجمع بينها وبين العشائف حتى يغيب أو حين يغيب الشفاق والمراد الشفاق الأحمر الذي هو من ده نهاية سوراق العشائف وإلا الشفاق يستمر قوي هنا سؤال يقول في بخارج من الإنسان حتى نأي ثم حكم وعدا ومعلوما أنه من شروط الصلاة ظهارت فوق البدن ومعلوما أنه الدمن جسد الجوار إذا خرج الدمن سواء في الصلاة أو خرج الصلاة من أحد السبيلين فهوها ناقب ناقب للظهارة ويجب أن تأتي منها المعنى بالصلاة الطهارة الطهارة النافع هذا الشرط المقصود من إجساء الوروض الطهارة هو معنى طهارة البدن والثوم والفقعة هذا شرط الأخر لكن العلماء في مثل أجدام إلى ماذا أثوم يعفى عن مثل هذا لأن المسلمين لا يزالون يصرون في جراحة يزالون يصرون في جراحة ففي مصنف النبي شايفة لم نسعو جد وغيره ذبح دجاجة فتناطر دمها على كوم فقام ودفل الصراح ولم يتوفى ولم يوصل موضع الدم من الكوم مثل هذا يقتل بالناس فيتساء معنا فيه فمتى ينقض الدم إذا خرج؟ ينقض إذا خرج من أحد السبيلات أما كان من غير السبيل أحد السبيلات فجوح أو ما إلى ذلك كان ابن عمر إذا ربما يكون بالصلاف أحب قثرة في جسده فيخرج منها شيء من الدم فينضي في الصلاف في في في ولا يخرج ولا يقضى الله لهذا يعني أطلع لكم أعجار على مثل هذا السؤال كثيراً ما يعرض ويحبينها يلي هذا لشخص أيها الأخوة الكرام باب الجمع بين السلاطين في الحضر وما يتعلق من الأحكام والشروط وقيود يشهر أخير الله أخيراً وحصة المؤمنة سبحانه الله ومحمده أشهر الله وإلى الله أستغرق وإبطاءه